جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب أ ن تغمض عينيك د ق ي ق ة واحده جرب أ ن تمشي في بيتك و أ ن ت مغمض العينين من غ ر ف ة إ ل ى غ ر ف ة هل فكرت يوما في تلك ا ل ن ع م ة ت ش ع ر ب ق ق ل ب ك م د ان ر ف تجلس ذلك أو تذكرته لن يفتر لسانك عن قول اللهم لك الحمد الله وتعالى تذكرته أو واحدة هذه سبحانه عن نعمة من نعم يفتر عليك فما بالك ببقية النعم ببقية ر ب أن ت ج مع نفسك ت ت أ م ل في نعم الله عليك ثم اجلس فأحمد النعم الله على تلك、النعم. جرب جرب جرب, جرب. o o o